بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ بن رجب رحمه الله واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه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 ما جاء في النصوص من التحذير من حب العلو والشرف وأن النصوص قد دلت على ذم هذا المطلب وهو حب العلو ذكر هنا ما يترتب على طلب الشرف والمنزلة من المفاسد قال واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه قبل وقوعه في السعي في اسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولايه من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد ذكر هنا المفسده التي يجلبها حب الشرف من السعي في طلبه والحرص عليه فإن السعي في ذلك يصحبه ما يصحبه من المفاسد في اشتغال القلب بطلب هذه المنزلة وكذلك اشتغال الجوارح بالسعي في تحقيقها فهو دائم الاجتهاد والعمل والحرص على هذه المنزلة ولا شك ان النفوس اذا تعلقت بشيء اشتغلت به عن غيره ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان كل حركه في الوجود مرجعها الى محبه اما ان تكون محبه صحيحه او محبه باطله فكل ما يتحرك به الناس يرجع الى المحبه فمن احب الدين اشتغل وعمل له ومن احب الدنيا انبعث بالعمل لها كذلك من احب الشرف فان الجوارح فإن الجوارح منبعثه بمحبه هذا الشيء ولهذا يسحب هذا من التفريط في امر الاخره من السعي لطلب هذه المنزله فان الذي يحرص على هذا هو دائما الاجتهاد والتقرب إلى أصحاب الشرف والمنزلة لأنه بقربه منهم تكون له منزلة ومكانة فلربما مضى العمر الطويل وهو يسعى في هذه المنزلة ويسعى في طلبها فإذا تحققت له حصل له شر وأذى في دينه بسبب هذه المنزلة وما يصحب هذا من الكبر وحب العلو في الأرض والظلم والبغي لأن كثير من الناس إذا رأى أنه قد تمكن وأصبح له سلطان ومنزلة لربما حمله هذا على الظل فإذا كان الإنسان في بعد عن هذه المنزلة وعن هذا الجاه فإنه لربما لم يفعل الكثير من الأمور التي يفعلها وهو في منزلة وفي جاه ومكانها فالمقصود أن حب الجاه والشرف والمنزلة أنه مفسد للدين وأنه يلحق صاحبه الضرر في السعي في طلبه وما يحصل له من الضرر بعد وقوعه وتحصله عليه قال على رحمه الله وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم وهو من أجل ما صنف في ذلك ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة نعم هنا يشير المصنف إلى ما وقع من الإمام أبي بكر الأجري وهو إمام جليل من ائمه السلف على السنة وعلى طريق السلف صنّف كتاباً في أخلاق العلماء وكتاباً معروف مطبوع ذكر فيه أوصاف العلماء وما ينبغي أن يكون عليه العالم وما عليه علماء السوء من الأخلاق السيئة وأشار إلى أن هذا الإمام متقدم وأنه صنّف هذا الكتاب في بداية المئة الرابعة وفاه الإمام الأجري كانت في سنة ستين وثلاثمائة وكتابه صنفه في بداية هذا القرن الذي مات فيه في بداية القرن الرابع وهو يشير ما حصل من الاختلاف ومن تغير أحوال الناس عن طريقة السلف وما أصاب العلماء من الخلل الذي لم يكن معهودا عند علماء السلف وحالنا الآن أشد وأشد إلا من رحم الله بل ربما لو نظرنا إلى أحوال العلماء قديما فحتى بعض علماء البدع تجد عندهم بعض أنواع من أ... تجد عندهم شيء من العلم وأما الآن فعم الجهل وأصبح حتى المقياس الذي يقاس عليه الناس بل مصطلح عالم قد يطلق على أجهل الناس فقد يطلق على من يكثر الكلام بأنه عالم وقد يكون مقياس العلم هو كثرة المؤلفات وقد يكون مقياس العلم بكثرة الأتباع فعما الجهل حتى ان بعض من ينتسب إلى العلم يجهل من أصول عقيدة اهل السنة الشيء الكثير وأما إذا دخل الإنسان في التفاصيل في مسائل بين طلاب العلم فيرى العجب من جهل الناس بعقيدتهم وبأمر السنة وما يحصل من الانحراف في السلوك والأخلاق من الكذب ومن التلبيس ومن القول على الله عز وجل بغير علم أشد وأشد فالمقصود أن الناس قد تغيروا وحصل فيهم خلل وأصابهم ما أصاب الأمم الماضية من اليهود والنصارى وهذا كما قال بعض السلف من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهذا قد حصل في الأمة ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا فوجد الجهل والبدع وهذا شبيه بحال النصارى الذين هم اهل جهل وبدع وضلال ووجد الانحراف في من ينتسب الى العلم ووجد الخلل الكبير في حال هؤلاء فاذا كان هذا في حال السلف وفي حال زمن هو قريب من القرون المفضله وكيف بحال الناس؟ وليس المقصود بذكر هذه الأمور هو أن يحشر للناس يأس وقنوه لا، لكن المقصود هو التحذير والحذر وأن يحذر كل واحد منا أن يسلك سبيل المغضوب عليه وأن يتجنب هذا الأمر وأن لا نغتر بما ندعي من العلم وما ندعي من كثرة الكتب والمؤلفات التي امتلأت بها الاسواق بل ينظر الإنسان لنفسه ينظر إلى نفسه ويختبر نفسه أين أنا من العلم كم مسألة ضبطت وكم مسألة عرفتها بأدلتها وحققتها وضبطتها بحيث لو اشتبهت على الناس يحصل لي فيها تجرد ومعرفة للحق هذا هو العلم النافع. أما أن يكون الإنسان مقلد يقلد الناس بحيث لو عورض بقول عالم آخر لوقع لو في شك وحيرة هذا ليس هو بالعلم الذي يحصل به تحصل به الإمامة في الدين وهو اليقين إن يكون الإنسان على يقين من دينه إذا تفرق الناس فيه عرف الحق ونصر السنة هذا الذي ينبغي أن ينظر إليه الإنسان وأن يراقب الإنسان نفسه. اليوم انتشر العلم وفي الأمة خير كثير ولكن المقصود هو التحذير من الانحراف الذي وجد فكما وجد الشر في الأمة خير ولا يزال في الأمة بقية باقية من أهل السنة من العلماء الذين هم على طريق علماء السلم وإن كانوا العلماء يتفاوتون العلم والعمل لكن لا يزال في الأمة خير فالمقصود هو أن نسبق سبيل العلماء وأن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نتجرد في الحق في نصرة السنة وأن نقوم بهذا في أنفسنا وفي كلامنا وفي طرحنا للموضوعات في كتابتنا في خطابنا في تدريسنا أن ننطلق من أصول أهل السنة والجماعة وهو الاستدلال من أصوص الكتاب والسنة كذلك الاجماع على ضوء فهم سلف الامه قال رحمه الله فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة منها انه قد قال قد فتنوا حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به ثم ذكر من أوصافه علماء السوء أنه قد فتن بحب الثناء والشرف والمنزلة وأصبح متطلعا إليها ولا شك أن هذه فتنة عظيمة في أن يكون الإنسان محبا لهذه المنزلة ويغفل عن الأمر العظيم الذي خلق من أجله وإلى المنزله التي ينبغي أن يعمل لها وهي المنزلة عند الله لو تأمل الناس ما يكون يوم القيامة من عز وذل ومن شرف وذل عندما ينادى على رؤوس الاشهاد لقد أفلح فلان ابن فلان عندما توزن الأعمال وعندما يفضح الناس يوم القيامة بأعمالهم وبخيانتهم وبكذبهم وتلبيسهم في الشرف هو ذلك اليوم فالعاقل يعمل لشرف يوم القيامة الذي ليس بعده ذل وإنما هو عز لا ذل بعده وأما اليوم فقد يشرف الرجل في الناس ثم يذل بعد عز ويذم بعد مدح فليس للعاقل أن ينظر إلى الناس والناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه تتغير المفاهيم وتتغير العقول حتى إنه لا يقال للرجل ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذره من إيمان يثنى على أهل الشر والفتنة في آخر الزمان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لك ابن لك يعني الحمقى أسعد الناس في الدنيا هم هؤلاء فالعاقل لا يغتر وهذا كما أن أسعد الناس بالدنيا في آخر الزمان هم الحمقى فإن أعظم الناس ابتلاءاً وفتنة هم أهل الدين وأهل السنة وقد اشتكى السلف في عصور مضت من قلة الناصر ومن كثره أهل البدع والناس اليوم في أمر أشد مما كانوا عليه في عهد السلف من قلة من يعرف الحق وينصره ويقوم به فالأمر سيفضي إلى ما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر ولكن أجر هؤلاء عظيم عند الله كما جاء في الحديث إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون للرجل في آخر الزمان أجر خمسين قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم ثم وصفهم بأنهم المتمسكون بسنتي عند فساد أمة، فهنيئا لمن رزقه الله الفهم بالسنة والتمسك بها عند فساد الناس، ولهذا حتى في بعض الأمصار اليوم عندما تعز السنة وتضعف، فيكون القائم بالسنة المناصر لها له ذلك الأجر العظيم، وقد تعز السنة في بلد وتضعف في بلد، فكلما قل المناصر وتمسك أهل السنه بالحق كلما كانت لهم منزلة ورفعة عند الله عز وجل فأخبر عن من يطلب الشرف المنزلة أنهم يتزينون بهذا كما يتزين الرجل بالحلة الحسناء للدنيا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي يتزينون بالعلم يتزينون بالعلم كما يتزين الرجل بالحلة في الدنيا وهذا فيه تنبيه الى ان الله عز وجل اباح لنا زينه وحرم علينا زينه فالذي اباحه لنا هو ان يكون الرجل على زينه في مظهره وفي ملبسه وقد قال الصحابي اني احب ان يكون نعلي حسنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس من الكبر وإنما الكبر بطر الحق فليس من مما حرم الله الزينة التي يتزين بها المسلم مما اباحه الله له في ملبس ومظهر لكن لا ينبغي أن يبالغ في هذا وأن يكون هم الإنسان الزينة أما أن يتزين الإنسان بما حرم الله يتزين بالعلم ويظهره للناس حتى يمدح به فإن هذا الهلاك البين ولهذا كان بعض الائمه يكره زيارة الأقرام ويقول تتزين لي وأتزين لك فنهلك ونقل بعض السلف قالوا قال كانوا يكرهون إذا حضر الرجل في مجلس أن يظهر أحسن ما عنده يعني أحسن ما عنده من الكلام وأحسن ما عنده من العلم وإنما كان يحب الواحد منهم أن لا يظهر هذا وأن لا يعرف الناس بعلمي حتى يحتاج الناس إليه وأما ما يحصل في هذه العصور من التزيّن بالعلم بل قامت الحفلات من حفظ القرآن يقيم حفلة كبيرة ويهنى ويقبل رأسه ومن حصل على شهادة قد يحصل له تزيّن بهذا وأنا لا أمنع من أن يشكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه كما يحسن من بعض أهل الخير والبضل لكن ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه ما الذي أراد بجمع الناس ومن الذي أراد بما يظهره عند الناس أن يكون الإنسان رقيب على نفسه ويعتني بأمره قبل أن يحاسب على ما صدر منه فالكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها يتمنى على الله الأمانة يجب على العاقل أن يراقب نفسه ما الذي أراد وما الذي قصد بكلامه وبما يظهر منه أمام الناس <تصفيق> قال رحمه الله وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما من فيه من منظر بهي ومركب نمي وخاد سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي وأحب أن يعتنى به و ان يسمع قوله ويطاع امره فلم يقدر عليه الا من جهه القضاء فطلبه فلم يمكنه الا ببذل دينه فتذلل الملوك و اتباعهم فخدمه بنفسه و اكرمهم بماله عن قبيح ما ظهر من منازل ابوابهم وفي منازلهم و فعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتاولهم الخطا ليحسن موقعه عندهم أو ليحسن موقعه عندهم فلما فعل هذا مده طويلة استحكم فيه الفساد واللوغ القضاء فذبح بغير سكين فصارت لهم عليه مئة عظيمة ووجب عليهم شكرهم فالم نفسه لئلا يغضبهم لئلا يغضبهم عليه فيعزره عن القضاء ولم يلتفت إلى غضب مولاه فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموال يعود نفعها على جميع المسلمين فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم فأكل الحرام واطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورث هذه الأخلاق ثم ذكر. الإمام الاجري هنا بعض ما وقع فيه علماء السوء من طلب المنزلة وما جر إليه من هذه الفتن العظيمة التي وصفها ووصف كيف أن طلب المنزلة والجاه تدرج بهم إلى أن أوقعهم فيما أوقعهم فيه فذكر أنهم أحبوا أن يكونوا على هيئة الملوك والأمراء وأهل الجاه وأهل الترف وأحب أن يكونوا على طريقتهم في ملبسهم ومشربهم ومدخلهم ومخرجهم فما كان منهم إلا أن تقربوا إلى هؤلاء حتى ينالوا من الدنيا التي بأيديهم وهذا دليل على التدرج في هذا الأمر فإن العالم إذا اشتغلت همته بغير العلم وبما عليه الناس من الملابس والمآكل والمشارك والتوسع في ذلك لابد أن يطرب هذا وهذا إنما يجده عند أهل الدنيا ثم بعد ذلك يخالطهم ويخدمهم ويتقرب إليهم ويكثر من زيارتهم فإذا حصل هذا منه أصبحت له عندهم منزلة فإذا حصل له ذلك ولوه القضاء <تصفيق> ولوه القضاء وأن يكون قاضيا يقضي في الناس فيصبح له بسلطان القضاء منزله أيضا وشرف ويقضي في الناس فلربما تسلط على الناس فيقضي للأغنياء ويعطيهم حقوق الفقراء ويتعدى إلى الأوقاف وإلى ما في أيدي الفقراء والمساكين ويقضي لأهل الجاه والشرف فيأكل الحرام ويوكله غيره، فيفضي بها الحال إلى هذا الحال الذي وصفه الإمام الأجري وهي مرتبة والعياد بالله عظيمة وخطيرة أن يفضي هذا الأمر بأهل العلم إلى أن يبلغ هذه الدرجة من الفتنة في دينه وقد كان السلف في عنايتهم بدينهم يجتنبون كل ما فيه سبب للفتنة في الدين وكانوا يعملون على باب شد على العناية بشد الذرائع المفضية إلى كل فتنة ولهذا كان الكثير منهم يكره مجالسة أهل الجاه والترف حتى لا تتعلق نفسه بما عنده لأن النفس ضعيفة ويسهل على الإنسان أن لا يجالس إلا الاقران ومن هو قريبا منه اما اذا جالس من هو فوقه في الدنيا فان نفسه تشتاق الى حاله ولهذا ذكر بعض السلف انه صاحب اهل الجاه والشرف فاصبح في هم وغم فكان يقول اني ارى ثوبا أحسن من ثوبي ونعلا احسن من نعلي وكذا وكذا وعدد اشياء يقول فاغتم لذلك فترك هؤلاء وصاحب المساكين فوجد أثر نعمة الله عليه، وأنه فوق كثير من من خلق الله، وهذا أمر لا ينفك عنه الإنسان. إذا صاحب الرجل أهل الجاه والتر والاغنياء وأهل الثراء، فإنه يرى الأمان، ويرى الجاه، ويرى الملابس، ويرى الماكل فنفسه تشتاق، لما لا يشارك هؤلاء؟ فلا بد أن يتنازل عن شيء. اولا من دينه لا ينكر عليهم حتى ينال صحبتهم ولهذا ما صاحب اهل التراب والجاه وشاركهم فيما هم فيه الا ترك شيئا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه بأمره بالمعروف وبنهي عن المنكر يغضبون عليه ويكرهون مجالسته فلا بد ان يتنازل عن شيء من دينه حتى يعطوه شيئا من دنياهم ثم لا تزال به الفتنه حتى يفضل به الحال إلى ما ذكر الإمام الاجر هنا هذا امر عظيم وهذه عبرة وموعظة لكل عاقل أن يجتنب كل أسباب الشر والفتنة في دينه وأن يقبل على طاعة الله وأن لا يعتني بطلب الجاه والشرف والمنزلة وإنما يأخذ من الدنيا ما يبلغه وهذا لا يعني أن الإنسان لا يجتهد في طلب المكسب الحلال. وأن يغني نفسه عن غيره وأن يغني من يعول هذا لا لا لا يمانع منه ولكن التوسع والمبالغة في الدنيا هذا هو المذموم لا ينبغي للانسان ان يكون مترفا في حاله ولا ينبغي له ايضا ان يقصر في حق نفسه وإنما يتوسط والزهد الحقيقي هو ان تصغر الدنيا في عين العالم فلا يبالي بما حصل منها ولا يبالي بما فاته ولهذا ذكر العلماء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الغالي من الثمن ويأكل الأطعمة الغالية الجيدة وكان يأكل ويلبس ما دون ذلك لكنه لم يكن يتكلف هذا كما يحصل من بعض الناس لا بد أن يلبس لباسا معينا ولا بد أن يأكل طعاما معينا ومما يعجب له أن بعض الناس قد يسافر في طلب طعام معين أو قد يسافر في طلب لباس معين هذه مبالغة لبس أن ينتقي مما يجد بين يديه لكن أن يبلغ بالإنسان أن يمضي الأوقات الطويلة وأن يتنقل خصوصا الآن مع ضيق الأوقات من مكان إلى مكان حتى يجد طعاما في مكان ولربما سافر له ينتقل إلى أكثر من مئة كيلو أو ما يطلب من ذلك من أجل أن يأكل في المطعم الفلاني أو من أجل أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد طعاما معينا هذا لا يتناسب مع حال أهل العلم وإنما قد يكون هذا في من لا يعرف قيمة الوقت ومن الذي يعرف قيمة الوقت يعرف معنى هذا الوقت الذي يضيع ومن الذي سيضيع عليه من عمره إذا كان في طلب هذه الأمور وإنما أذكر هذه لأن لها صور صوراً في حياتنا موجوده وان نلمسها ونعرفها فينبغي لاهل العلم ولطلاب العلم ان يعتنوا بانفسهم في مثل هذه المجتمعات التي كثر فيها وقل كثر فيها العنايه بهذه الامور والتفريط في الوقت وفي الحرص عليه قال رحمه الله هذا العلم الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاد منه وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس أذاب يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء ما يسمع وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجربي رحمه الله وكان في أواخر الثلاثمائة ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفه فلا حول ولا قوة إلا بالله ثم ذكر الإمام الأجري قال هذا العلم الذي كان أصحابه على ما ذكر من الأخلاق قال هذا العلم الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاد منه وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه لم ينفعه الله بعلمه وهذا الحديث لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما على الصحيح وقفه على أبي الدرداء رضي الله عنه ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوص إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه بلا شك أن شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الدين مع قيام الحجه عليه والحجه قامت على العلماء ولهذا اول من تسعر بهم النار ثلاثه ومنهم العالم الذي قرأ القران وعلمه ولم يخلص فيه فيؤخذ ويزج به في النار ويقال انما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل وكذلك العلم هو حجه على صاحبه والقرآن هو حجة لصاحبه أو حجة عليه فليس في أهل العلم توسط إما رفعه وإما أن يسقط إلى درجة دون درجة العوام لأن الكثير من العوام قد يكون لهم عذر عند الله لأنهم لم يعلموا وأما أهل العلم فقامت عليهم الحجة فان عملوا كانوا في أعلى الدرجات، وإن قصروا في علمهم انحط بهم الأمر إلى منزلة دون منزلة العوام قال عالم لم ينفعه الله بعلمه هذا دليل على أن النفع والتوفيق هو بيد الله عز وجل النفع بيد الله والعلم ما هو إلا سبب فقد يوجد العلم ولا يرزق الله عز وجل به صاحبه النفع وإنما يكون حج عليه فالعلم النافع هو ما جعله الله عز وجل نافع لصاحبه والنفع في العلم هو أن ينتفع به في نفسه بأن يعمل به وأن ينفع غيره نفع مقتصر على الإنسان في نفسه ونفع متعد إلى غيره فهذا هو النفع في العلم أما من خلى من النفعين لم ينتفع هو في عمله ولم ينفع غيره في علمه فهذا الذي لم ينتفع بعلمه وإنما علمه حج عليه فهو لم يعمل به ولم يعلمه غيره قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع استعادت استعادت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور العظيمة وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع العلم على قسمين إما أن يكون من العلم النافع في نفسه وإما أن يكون من العلم الذي لا ينفع في نفسه فالعلم النافع هو علم الدين علم الشرع، أن يعلم الكتاب السنة فهذا علم نافع في نفسه والعلم الذي لا ينفع في نفسه هو ما خلى ذلك من أنواع العلوم التي لا تنفع المتعلم في دين ولا دنيا كالعلوم الباطلة التي يتعلمها أهل الشر والفتنة بل العلوم المحرمة مثل السحر ومثل ما يدعون الآن من علم الفن والموسيقى والأغاني وكذلك الآن أصبحت المعاصي يتفنن فيها فهناك يسمون علم التزوير وهناك مدارس ومعاهد تمنح شهادات عالية في التزوير تزوير الوثائق الرسمية وهذه من الأمور العظيمة أن يكون هناك تفنن وهناك تفنن في صناعة الخمور وتفنن في الاحتيال على الناس في الربا وتفنن في مخادعة الناس وتفنن في إضحاق الناس بعض الناس همه الليل والنهار يتعلم كيف يضحك الناس وشغل الشاغل هو في هذا الأمر وبعض الناس همه الكذب حتى تؤلف كتب تسمى بالنكت كلها كذب وقد رأيت كتب مطبوعة طباعة فاخرة اضحك مع كذا وألف نكتة كتب يعني تبذل فيها أموال وكلها اكاذيب فهذا مما يدل على خطورة الأمر وأن في زمن كثرت فيها الفتنة والذي لا يتنبه إلى هذه الأمور لا يشعر بهذه الأمور يظن أنه أمور طبيعية قد يقتني بعض الناس من هذه الكتب بدعوة تسلية وهذه فتنة عظيمة فالعلم إما أن يكون علم نافع في نفسه أو أنه علم لا ينفع والعلم النافع على قسمين ما ينفع في الدين وما ينفع في الدنيا فالذي ينفع في الدين هو علم الشرع، علم الكتاب والسنة والذي ينفع في الدنيا ما ينتفع الناس به في دنياه مثل علم الطب، علم الهندسة، علم التجارة، الصناعة إلى غيرها من العلوم النافعة في الدنيا وهذه العلوم إذا طلبت ويراد بها نفع المسلمين فإن الإنسان مأجور على علمه إذا ما أراد به نفع المسلمين وأما القسم الثاني وهو الذي لا ينفع فهي العلوم التي لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الدين بل إن تعلمها من الضرر المحر كما سبق التمثير ثم إن العلم النافع في نفسه باعتبار ما يقوم بالناس ينقسم إلى قسمين من ينتفع بهذا العلم ومن لا ينتفع به فالعالم بالشرع الذي علم الشرع وعمل به هذا من العالم الذي انتفع بعلمه علم نافع في نفسه انتفع به صاحبه في عمله وفي نفعه للناس والقسم الثاني هو من يتعلم هذا العلم الذي هو نافع في نفسه لكن لا ينتفع به يتعلم هذا العلم لا ينتفع به كالذين يتعلمون علم الدين فعلم كتاب السنة يريدون به الدنيا أو يريدون به مماراة الناس وصرف وجوه الناس يريدون به جاها وشرفة ومنزلة ومنما يدل على أن بعض مطالب الناس بهذا العلم أنه إذا ما حصل له هذا وقف عند هذا الحد فانظر الآن من يطرب الشهادات آخر عهده بالعلم هو الحصول على الشهادة ينبغي لنا أن نتأمل أحوال الناس. آخر عهد طالب العلم الذي بذل الأوقات في طلب الشهادات وأخر شهادة يحصل عليها. فإذا حصل عليها دل على أنه إنما يريد هذه المنزلة لا يريد ما فوقها. لا يريد ما فوق هذه المنزلة من أن يكون عالما يموت على العلم والعمل. حصل له ما أراد. وإن مما يعجب له وهذا دائما أتذكره أو به أن يبذل الإنسان وقتا طويلا من عمره في تأليف كتاب، ثم بعد ذلك لا تنبعث النية أن يخرج هذا الكتاب للناس وينتفع الناس به. في حال كثير الآن من الرسائل العلمية التي حصل بها على الشهادات، ثم بعد ذلك أصبحت رهينة الأرفف. فسبحان الله إنسان يمضي من عمره عشر سنوات وهو يبحث ويجتهد ثم بعد ذلك يبقي هذا الأمر رهين الأرفف وقد يأتي عليه زمن تفقد هذه النسخة الوحيدة التي كتبت ولا يبقى لها أثر ولا يحصل لها نفع فهذا دليل الزهد فيما عند الله وكثرة الرغبة وعظم الرغبة في أن تبذل الأوقات الطويلة في طلب الدنيا فإذا كان الإنسان لا ترتفع همته بأن يدفع هذا الكتاب ولا يراجعه على علاته يدفعه إلى مكتبه من المكتبات وتخرجه للناس وينتفع به أي تفريط بعد هذا هذا دليل وجود الخلل وهذا يثقل على الناس ويثقل على الناس اليوم الناصع ويشق على بعض الناس إذا تكلم في هذا ويعدونه من التشهير، لكن ينفغى الصدق مع النفس لماذا ألف الكتاب إذا لم يحصل به نفسه الإنسان ما يؤلف لنفسه ينفع الناس فالعاقل يتعلم هذا العلم لله عز وجل وينتفع به في نفسه ينفع غيره ويذاكر العلم ويجتهد في مذاكرة العلم وأن يقوي نفسه وأن يتعلم ما خفي عليه ويتواضع للعلم حتى ينتفع ويجالس اهل العلم حتى ينتفع بهم فهو دائم المذاكرة ودائم البحث والعلماء الراسخون يموت الواحد منهم وهو يتعلم وهو يدرس من قطعوا عن العلم لأنهم يريدون منزله عند الله عز وجل كما جاء في قصة النفر من قريش الذين بقوا في ساحه المسجد الحرام في ظل الكعبة فتمنى كل واحد منهم شيئاً فقال أحدهم وهو عروب بن الزغير أتمنى أن أكون عالماً وأن أدخل الجنة وتمنى أحدهم أن يكون خليفة وتمنى أحدهم أن يكون زوجاً لفلانه فحصل لكل واحد منهم ما أراد هذه الهمه همّة عظيمة أن يكون عالماً ويدخل الجنة مع العلماء هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم هذا هو المطرب الذي لا ينبغي للمسلم وليطالب العلم أن ينقطع عنه حتى يبلغه قال اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من قلب لا يخشع استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع والخشوع هو أثر من آثار العلم وأثر الاستقامة فإنما يحصل الخشوع والخشية لأهل الاستقامة ولأهل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما القلب القاسي الذي لا يخشع والذي لا يتعذ ولا ينتفع فإن هذا القلب قد استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم والقلب هو المحرك للجوارح وهو ملك الجوارح وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو الا وهي القلب فالقلب شأنه عظيم ولهذا عظمت عناية السلف بالقلب بالعناية به وبمعرفة ما يصلحه وبمعرفة ما ينقص من الإيمان فيه اعتنوا بهذا فينبغي للعاقل أن يصلح قلبه قد ذكر الإمام ابن القيم أن القلوب تمرأ وتموت وكثير من الناس لا يشعر بموت قلبه بخلاف الجوارح فإن الإنسان إذا أصابه مرض أو أصيب بجرح في بعض أعضائه يرى هذا ويعلم حاجته للعلاج لكن المصيبة عندما يمرض القلب ولا يشعر الإنسان بمرضه بل قد يموت القلب والإنسان لا يشعر بموته والإنسان إذا رؤي به أثر المرض اهتم به الناس ودعوا له ولربما وصفوا وصفوا له الادويه لكن المصيبه عندما يمرض القلب فلا يعرف ويموت القلب فلا يعز فيه هو من نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع والنفس لها مطالب لا تنتهي الى حد فاذا كانت لا تشبع ولا تنتهي لحد فإنها لا بد لا بد أن تحمل صاحبها على تلك المطالب ولهذا من علامة التوفيق أن يرزق العبد نفسا قانعة تقنع بالقليل ويرضيها القليل ولا تتطلع للكثير، فإن هذا من علامات التوفيق، فيكون الإنسان قد كفيا شر نفسه لا تطلب نفسه شيئا ينقص من دينه ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له لأن السماع هنا المقصود به الإجابة كما جاء في حديث الشفاعة وقل يسمع يعني يستجب لك فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي لا يسمع والدعاء الذي لا يسمع له أسباب منها أكل الحرام لأن من أكل الحرام فإنه يخشى أن لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمطعمه حرام وما أكله حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطب مكسبك تجب دعوتك فمن أسباب إجابة الدعاء طيب المكسب من أسباب إجابة الدعاء صحة العلم بالله عز وجل في أن يعلم الإنسان ربه وأن يكون حسن الظن بربه وأن يكون على يقين من أن الله يستجيب له إذا دعاه إلى غير ذلك من الأسباب التي تنفع في إجابة الدعاء قال وكان عليه السلام يقول اللهم اني أسألك علما نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع وهذا دليل على أن الإنسان محتاج إلى أن ينفعه الله بعلمه اللهم اني أسألك علما نافعا لاحظ الدعاء وهذا الحديث اسناده حسن وهو محتج به اللهم اني أسألك علما نافعا لم يقل أسألك علما علما نافعا أن يكون العلم هو نافع في نفسه وأن ينتفع هو بعلمه قال وأعوذ بك من علم لا ينفع وأعوذ بك من علم لا ينفع هذا سؤال الله الخير والاستعاذ من الشر سأل الله العلم النافع واستعاذ بالله من علم لا ينفع فدل على خطورة الأمر وأن العلم إن لم ينفع فإنه يستعاذ بالله منه وهذا مما يدل على أنه إذا تحقق العلم فلا بد أن يسعى في أن يكون هذا العلم نافع ينتفع به في نفسه حتى لا يكون هو في علمه من الذين لم ينتفعوا بعلمه فيكون في حال استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما كان عليه حال, الإمام حال الناس في عهد الإمام الأجري وذكر الإمام ابن رجب أن ما حصل من الشر أنه اعظم أعظم مما كان في تلك العصور قال ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفا فلا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك هو في هذه الأزمان قد ازداد وأصبح أضعافا مضاعفا ونحن لا نجد في كتب المتقدمين مثل الكتب التي أشرنا إليها أن هناك كتب مصنفة للضحك وكتب مصنفة لللعب والله وهذه موجودة الآن أصبحت موجودة واعتنى بها وتطبع وهناك كتب حوار مع الشيطان حوار مع جني وكيف تفعل كذا كيف تفعل كذا أمور يعني عجيبة توسع الناس في بعض الأشياء حتى هناك كتب مؤلفة في نوع من أنواع الفواكه كيف الإنسان يعرف فوائد يعني هذه الفاكهة إذا كانت الفواكه كثيرة وقرأ في كل... لكل فاكهه كتابة فكم سينهي هذه الكتب وما هي الحصيلة من هذه القراءة وكثير منها مبالغات لا حقيقتنا فالمقصود هو التوسط في هذا وهذا لا يعني أن ينكر الإنسان بعض ما وجد من العلم مما ينتفع بها الناس الآن في طعامهم وفي مأكلهم ومشربهم أن يوجد هناك بعض الكتب لا بأس ان ينتفع الإنسان أما أن يكون هناك توسع في هذه الأمور وأن يكون الإنسان مكتبات ضخمة ليست من العلم النافع وإنما من التكلف في التوسع في بعض المسائل فإن هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وإنما تكون همته في أن يطلب العلم الشرعي والكتب المؤلفة فيما ينفع عند الله عز وجل قال رحمه الله ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباد العارفين به <تصفيق> ثم ذكر المصنف أن من دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها. في طلب الولايات السلطان والوظائف التي يحصل بها الانسان شرف. قال وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله. العارفون به المحبون له. لا يعرف آفات هذا الباب إلا العلماء العاملون الذين عرفوا خطوره هذا الأمر وأن هذه المطالب تجر على أصحابها الويلات العظيمة في دينهم قال الذي الذين يعادون له من جهال خلقه أي أن الذين يطلبون هذه المنازل يعادون لها من جهال الخلق. المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وأشار فيما سيأتي من الكلام كيف أن هؤلاء يزاحمون الله في ربوبيته وفي ألوهيته وإنهم إنما يريدون بهذا أن يكونوا على منزلة عظيمة عند الناس وأن يأمروا وينهوا وان يقضوا في خلق الله قال رحمه الله كما قال الحسن رحمه الله كما قال الحسن رحمه الله فيهم انهم وان طقطقت بهم البغال وهمجت بهم البرادين فان ذل المعصيه في رقابهم ابى الله الا ان يذل من عصاه ثم ذكر هذا الاثر عن الحسن رحمه الله والحسن البصري قال إنهم وان طقطقت بهم البغال و هملجت بهم البرادين فان ذل المعصيه في رقابه ابى الله الا ان يذل من عصاه ان يذلوا من عصاه هنا يشير الى حال من حال اهل الهيئه في تلك الازمان ان بهم البغال و هملجت بهم البرادين يشير إلى أن بعض أهل الترف والجاه كانوا يركبون نوعا من البغال ونوعا من البرادين بعض الخيول التي هي مدربة على مشية معينة وأنها تختال في مشيتها فيكون الذي يركب هذه البرادين له اختيال وهو راكب لهذه البرادين ويكون له عند الناس هيئه خصوصا اذا ما كان على زينه حسنة فيعجب الناس ويحصل له علو في الارض ويحصل له رفعه على الناس فيذكر ان هذا انه هو ذل في المعصيه وإن حصل لهم هذا ومن من الشاهد من الشواهد لكراهيه السلف لهذا ان عمر رضي الله عنه اتي له ببردون فلما اراد ان يركضه أخذ يمشي المشي التي كان درب عليها فقال قبح الله من علمك هذا ولم يركب لأن هذه الخيول كانت من نتاج غير خيول العرب المعروفة والتي كانت تعد للجهاد وإنما هي تعد للاختيار في مشيته ويدربونها بصفة معينة وهذه قد لا تكون موجودة الآن ولكن قد يوجد ما هو قريب منها من بعض المراكب الفاخرة التي لا تقتنى إلا للفخر فيقول إن هذه الأمور إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصيه في رقابه المعصية لها ذل قال أبى الله إلا أن يذل أن يذل من عصاه يأبى الله عز وجل أن يكون العز في معصية الله عز وجل وإنما الذل والهوان لمن عصى الله عز وجل وهذا الذل قد لا يظهر على بعض الناس ولا يراه كثير من الناس على أهل الترف والمجون ولكن يراه أهل العلم والبصيرة والعز الذي يكون في قلوب العلماء وأن يعلم الواحد منهم أنه على دين وعلى يقين وأنه في عز مما شرفه الله به من العلم وفي عز مما عصمه الله به من المعصية يجده في نفسه، لكن لا يحمله على الكبر، وأما المعصية فهي ذل، ولهذا ما من صاحب معصية إلا وهو ذليل بمعصيته، ولهذا صاحب المعصية يخفيها لأنها ذل أمام الناس، ومهما عظم جاهه ومنزلته فإنه ذليل بمعصيته، ولهذا قد يكون الرجل صاحب الجاه والشرف يخشى من الصبي الصغير عندما يطلع على معصيته. ولا يزال يداريها الدهر حتى لا يكشف أمرا لأنه دليل بهذه المعصيه فالمعصيه ذل والطاعة عز لصاحبها في الدنيا نعم قال رحمه الله واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسهم مزاحمه لربوبية الله تعالى وإلهيته وربما تسبب بعض هؤلاء إلى ايقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجة إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه وانتعاضا بذلك ويتكبر به وهذا لا يشرح الا لله وحده الا لله تعالى وحده لا شريك له ثم ذكر أن حب الشرف قد يراد به الانسان مقصدا سيئا مع كونه يحب هذا الجاه والشرف يريد به مقصدا اخر سيئا وهو أن يكون امرا ناهيا أن يكون قاضياً في الخلق أن يعظمه الخلق فيكون مزاحما لله في ربوبيته لأن الله عز وجل يدبر شؤون الخلق فهو يريد أن يكون مدبرا في الخلق والله عز وجل هو العظيم وهو المستحق للعظمه فهذا يريد أن يكون معظما في الناس فزاحم الله عز وجل في عظمته يريد أن يكون له تعظيم وأن تكون له منزلة قد لا تكون إلا لله عز وجل فهو يطلب الجاه والشرف لهذا المقصد السيء فقد أشاء مرتين في طلبه لهذا الأمر وفي استخدامه لهذا الأمر للتكبر على الخلق ولمزاحمة الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون نعم هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لمن؟ لخالقه الله عز وجل يبتلي عباده لتضرعهم لله فهذا الذي يزاحم الله في روبيته يريد أن يكون تضرعهم إليه ويريد أن ينصرفوا إليه فهو مزاحم لله ولهذا المؤمن يحب للخلق أن يتضرعوا لله لا يتضرعوا له ويحب لهم أن يطربوا الله ولا يطربوه وإذا ما حمد على شيء نبههم على أن الفضل لله وأن الثناء إنما يستحقه الله وأنه إنما هو سبب فهؤلاء الذين يزاحمون الله يريدون أن يكون التضرع اليه يريدون أن يكون الذل إليهم التضرع إليهم المسألة إليهم وهذا مما ينافي مقاصد الشرع في أن الله عز وجل يبتلي عباده للسراء والضراء بالخير والشر بالبلاء والعافية حتى يتضرع الناس إلى الله عز وجل يشكر الله عند النعمة ويتضرع إليه في أن يرفع البلاء ويصبر عند البلاء فهؤلاء كأنهم يزاحمون الله عز وجل فيما أراد الله عز وجل من عباده أن يكونوا عليه في أن يكون تضرعهم لله وأن تكون أن يكون دعاؤهم لله وأن تكون مسألتهم لله فهؤلاء يريدون أن تكون هذه الأمور لهم من دون الله قال رحمه الله وفي بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبناء ليسمع تضرعه وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك والشرك اعظم الظلم عند الله ثم أشار إلى ما جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه يبتليه بالبلاء ليسمع تضرعه وهؤلاء يريدون أن يكون التضرع إليه فهم قطاع طريق يقطع العباد عن خالقه ويريد أن, أن يكون التضرع إليه وأن تكون المسألة إليه قال وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دع الله وهو يحبه أي أن الله يحب عبده قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجتي كإني أحب أن أسمع تضرعه هذا دليل على أن الله يبتلي العبد ولا ربما تاخر, تل... تأخر إجابة الله عز وجل له حتى يسمع الله عز وجل تضرره وهؤلاء يريدون لهذا العبد أن ينقطع إليه وأن يتضرع اليه فهم ممن يحول بين العباد وبين خارقه ولهذا فقال فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأذهب من الشرك والشرك أعظم الظلم عند الله هذا أعظم من ظلم العباد بل هو في الحقيقة قطعا للعباد عن الله ومنازع لله عز وجل في روبيته وفي ألوهيته قال رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته هذا فيه إشارة إلى ما نبه إليه المصنف من أن هؤلاء يريدون منازعة الله عز وجل قد حذر الله عز وجل من هذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته وهذا فيه دلالة على ان الكبرياء انه حق لله انه حق لله وأن العظمه ايضا حق لله ولهذا قال الله عز وجل الكبرياء رداء فكما ان الرداء هو حق لصاحبه والازار هو حق لصاحبه فالكبرياء هو حق لله والعظمة هي حق لله فمن نازع الله في حقه عذبه على منازعته لله عز وجل فيما هو خاص به ولهذا الشرك هو منازعة الله عز وجل في حقه وصرف حق الله لغيره قال كان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قائلا يقول أنت قاضي والله قاض فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه نعم هذا الاثر في بيان يقظت المتقدمين وأهل العلم ان احد القضاة راى في منامه كان قائلا يقول له انت قاض والله قاض فاتعظ بهذا فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه هذا دليل على انتفاع هؤلاء بالمواعظ اما الان قد لا ينتبه كثير من الناس مهما راى ومهما حصل له فلا ينتبه فهذا فيه تنبيه إلى أنك أنت اليوم قاض في الدنيا والله عز وجل قاض فيك في الدنيا وفي الآخرة قال وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاه فان هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسميه به وقال لا نالك إلا الله وحاكم الحكام مثله أو أشد منه نعم قال وكان طائفه من القضاء الولعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاء كان هناك منصب عند المتقدمين في القضاء أن يكون هناك قاضي قضاء وأن يكون على هؤلاء القضاء آخر رئيس له فيسمى قاضي القضاء وهو منصب اصطلاحي يعرف في الزم... الأزمان المتقدمة يقال قاضي القضاء بمعنى أنه إذا وجد هناك شكوى من القضاء أو حصل اختلاف بينهم فإن هذا هو الذي يتولى الفصل في هذه الأمور فيسمى بقاضي القضاء فيشير إلى أن بعض العلماء وبعض القضاء الورعين كان يكره أن يخاطب بهذا بقاضي القضاء قال فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال لا مالك الا الله ملك الملوك والله عز وجل هو الذي يملك الملوك وما ملكوا وكذلك الذي يقضي في القضاء فالله عز وجل هو الذي يقضي بين العباد لانه ما من قاض غيره والله عز وجل سيحاسبه سيجازيه فكانوا يكرهون المخاطبه بهذه الالفاظ التي فيها تعظيم لهذا حذر كثير من العلماء ووجد هذا في كثير من الكتب التحذير من قاضي قضاء وملك الملوك وشاه شاه وغيرها من هذه الألقاب التي فيها تعظيم وكأن فيها منازعة لله عز وجل وإن كانت المعاني التي قصدها من وضع هذه الألقاب لا يريدون بها المنازعة لله عز وجل لكن العلماء الذين يلحظون هذه المعاني كرهوا ومخاطب بهذه الالفاظ قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا أن يحبذ الشرف والولايه أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب ويطرب من الناس ذلك ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه وربما كان ذلك الفعل إلى الدم أقرب منه إلى المدح. وربما أظهر امرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطل شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق ثم يشير أيضا إلى أن من علامات حب الشرف هو أن يطلب العبد ثناء الناس عليه ويتسبب في ذلك بما يظهره من عمله حتى يثنى عليه بذلك بل إنه لربما آذى من لا يعينه على هذا المطرب وقرب من يعينه على هذا وكم فتن الناس بسبب هذا الأمر من فتن فأصبح الكثير من من ينتسب إلى العلم يحب كثرة الاتباع فيتجلف لهم ولا ينكر عليهم فإذا وافقه الناس استمال قلوبه وأصبح لا ينكر عليهم ولا ينبههم على اخطائه لأنه لو نبدأهم تفرقوا عنه فهو حريص على ودهم حريص على مدحهم يرضيهم بمخادعتهم في الدين حتى إن بعض الناس لا يكاد يخطئ مخطئا لأنه لو خطأه خصيره فهو يريد ثناء الناس ويريد كثره الأتباع يستميل قلوبه ليمجحوه فإذا خالفوه في شيء أو ذموه شنع عليهم تشريعا عظيما في حين أنه كان بالأمس لا ينكر عليهم شيئا وهذا يحسن لكثير أن بعض الناس يصحب بعض الناس فيكون من أعظم الناس ودا له وتراه يثني عليه الليل والنهار فما أن تمر أيام حتى يصبح هذا المدح والثناء هو من الذم المبالغ فيه فهذا دليل على ما في النفوس من الخلل كيف من يمدح بالأمس ويغلى في مدحه هو يذم اليوم ويغال في ذمه هذا دليل عدم التوسط أما المؤمن فإنه جائم النصح ينصح من غير مبالغه في الذم ويصاحب اخوانه من غير مبالغه في مدحه وإذا غضب عليهم لم يغلو في ذمه وإنما هو متوسط أما من يرضي الناس فهو يداوم على مدحهم واتنى عليهم وهي فتنة عظيمة عندما أصبحنا نسمع من يزكى في الدين ويشهد له بالمراتب العالية في العلم ويثنى عليه لمجرد أنه يوالي فلانا ويتصل به ويجالسه ويذب عنه ويقدح فيه فلان ويذم ويوسع ذما لأنه لا يتصل بفلان ولا يرجع إليه هذا دليل ما في النفوس من الامراء الإنسان لا يجوز له أن يطلب مدح الناس وذمهم ولا أن يزكيهم لأنهم يذكونه ويذمهم لأنهم يذمونه بل يذم من دلت النصوص على ذمهم ويمدح من دلت النصوص على مدحه وهذا هو مقتضى نصرة الدين أن يقيم دين الله في الخلق يعز من أعزه الله ويذل من أذله الله ويثني على من أثنى الله على صفاته ويذم على من ذم الله صفاته وهذا هو حقيقه الاراده وحقيقة الفناء في الاراده كما يصفها شيخ الاسلام وهو ان يكون العبد محبا لما يحب الله يعز من اعز الله ولهذا قصه عمر مع عامله الذي اراد ان يستكتب كاتبا نصرانيا قال لا أعزهم وقد أذلهم الله مع ان هذا الكاتب لو دخل في ولاية عمر كان معظما لعمر لأنه يدخل في ولايته لكن عمر لم يستكتب ولا يريد ثناء ولا يريد تعظيمه بل ربما ذمه بهذا لكنه لم يبالي به لأنه لا يطرب الثناء ولا يطرب أن يتقرب إليه بشيء والله إن العاقل مع التجربه التجربة والمعرفة بالناس أتحدث عن نفسي لا عن غيري انه لا يغتر بهم الا ناقص العقل لو لم يكن عنده علم لا يغتر بكلام الناس الا ناقص العقل فما ان يمدحك الناس في شيء لو مررت يوما ونسيت ان تسلم على احدهم او سعك ذما وقال هجرني فلان ومن يدعي اليوم محبتك في الله يوسعك ذما وشتما وتجريحا لانك لو يوما من الايام لم تزر او لقيته فقصرته في حقه أو سعك كذبه فمن الذي يفرح بمدح هؤلاء ومن الذي يحزن لمفارقته فالناس اليوم إلا من رحم الله ليست لهم عقود يضبطون بها الأمور إلا من رحم الله وإنما يتبعون أهواءهم فعلى العاقل أن لا يغتر بالناس وهذا لا يعني الزهد في أن يكون هناك إخوة لهم فضل ومنزله المسلم يحرص والله على أخوته ويحرص على مواصلته ويحزن لفراقه فإنه لا يحرص عليه لكن كثره الناس وعامة الناس وكون الإنسان يجتمع عليه خلق ويعتنون بدرسه ويكثروا أتباعه فهذا لا ينبغي للعاقل أن يعتني به ولا أن يغتر به والعوام كما تلاحظون اليوم أكثر الناس أتباعا هم القصاصون وأقل الناس أتباعاً والعناية بعلمه العلماء الانسان لا يغتر بل إن الإنسان إذا رأى كثرة الأتباع يخشى على نفسه أن يكون حاله كحال أولئك الجهل فالعاقل يضبط نفسه فيما هو فيه ولا يغتر بالناس والناس إن علم الله منك الصلاة والاستقامة والله سيصرف قلوبهم إلى محبتك لأن الله ينادي في السماء بمحبته لفلان ثم ينادى في الأرض فتحب القلوب هذا العبد لأن الله أمر القلوب بمحبته ولكن ليس للعاقل أن يطرب هذا للعاقل أن يطرب محبة الله أن يعمل إلى أن تكون له عند الله منزل ومحبة فإذا حصل له ذلك فإنه لا يبالي ما فاته بعد ذلك أما إن صخط الله عليه فوالله لا ينفعه حب الناس له ثناء الناس عليه لان الله عز وجل الامور بيد الله الله عز وجل هو الخالق المدبر وليس الخلق وهو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يخفض ويرفع وهو الذي يعز ويدل وهو الذي بيده الامور وهو الذي بيده الجنه والنار فمن الذي يطمع في نفع الناس بعد ذلك الناس لا نفع لهم ولا قيمة لهم ولا وزن لهم وقد كثر في كلام الحكماء ذم الناس وحقارتهم في أعين العلماء لكن هذا لا يعني أن يزدريهم وأن يحتقرهم لكنهم ينبهون على أنه لا ينبغي للإنسان أن يهتم بهم وأن يعتني برضاه وأن يحزن لسخطهم وإنما يعتني بإرضاء الله عز وجل يراقب الله راقب الله في عمله وهل أرضيت الله أم اسخطه أما الناس فليس للإنسان بهم عناية وليس لهم حال وليس لهم ثبات وليس لهم ود لكن إن شاء الله عز وجل لعبده الخير والفضل صرف القلوب إلى محبته وإلى موالاته في الله عز وجل فيحسن له بهذا اعانه على الخير يعانى على الخير ويدعون له ويذبون عنه ويناصرونه على الحق لكن هذا لا يكون من سعي الإنسان لنفسه. فيأبى الله عز وجل أن تحصل هذه القلوب وأن تتمكن المحبة في قلوب الخلق لهذا إذا طلبها بغير طريقها الصحيح. كأن يطلب رضا الناس بسخط الله. فالنتيجة معلومة كما جاء في الحديث أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. قال رحمه الله وهذا يدخل في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجة من العذاب فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصبح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا كان عائمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له فإن النعم كلها منه ثم قال وهذا يدخل في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لهذا وعيد لهؤلاء الذين يفرحون بما أتوا من العمل ويفرحون به للدنيا لا يفرحون به لما ينالون من المنزل عند الله عز وجل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهذا خطير لهذا كان بعض السلف يكره أن يحمد بما لم يفعل فإذا أثنى الناس عليه بشيء ليس فيه يقول ان هذا ليس مما حصل لي حتى لا يثنى عليه بما لم يفعل قال فلا تحسبنهم فازت من العذاب أي في نجاة وفوز والسلامة من العذاب ثم ذكر المصنف أن هذه الآية نزلت في من هذه صفاته وهذا الوصف قال اعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله لا يصلح الإنسان أن يضرب ثناء الناس وأن يعاقب على ترك مدحه وترك الثناء عليه لأن هذه لله عز وجل هو الذي يثيب عباده إذا ما اثنوا عليه وحمدوه لأنه أهل لأن يحمد ولأن من لم يحمد الله فهو ظالم معتدي أما الإنسان لا يقول في نفسه من لم يحمدني فهو ظالم معتدي بل قد يكون ان مدح الانسان بما ليس فيه هذا من الظلم ليس الانسان ان يرضى لنفسه ان يحمد بما لم يفعل وكذلك ليس له ان يعاقب الناس على ترك مدحه وعلى ترك تعظيمه لانه قد يكون الحال هو كذلك انه لا يستحق التعظيم ولا المدح ولا الثناء قال ومن هنا كان ائمه الهدى ينهون عن عن حمدهم على افعاله وما يصل منهم من الاحسان الى الخلق ويأمرون بإضافة الحمد لذلك لله عز وجل كانوا يكرهون أن يحمدوا على أفعالهم ولو أحسنوا للناس ويوجهون من أثنى عليهم بأن الفضل لله وأن الحمد لله وأن الله هو الذي وفقهم وهو الذي جعلهم سببا لهذه لهذا الإحسان فالله هو المنعم هو المتفضل هو الذي سخر هذا العبد لأن ينفع الناس فالحمد والثناء لله عز وجد والإنسان أجره على الله لا يستعجل أجره من الناس وإنما أجره على الله يطلب الأجر من الله ولكنه ينبغي أن يوجه الناس إلى أن يكون الثناء لله بل حتى ما من الله بي عليه من الدين فينبغي أن يسنده لله أن الله هو الذي أنعم هو الذي تفضل هو الذي أرشد وعلّم وهو الذي هدى للعمل وهو الذي وفق وهذا كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله لا ينسب هذا لنفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه قال وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم وفي الكتاب ولا تحمدوا على ذلك كله الا الله فانه لو وكلني الى نفسي كنت كغيري نعم هذا من عناية السلف بتوجيه الناس أن يحمدوا الله عز وجل كما قال عمر بن عبد العزيز فيما وفقه الله اليه من اعاده المظالم والإحسان إلى الناس قال ولا تحمدوا على ذلك كله الا الله فانه لو وكلني الى نفسي كنت كغيري لان من سبقه من الخلفاء كان فيهم ما فيهم من الظلم بعد عهد معاويه رضي الله عنه والصحابي الجليل وجد في الدوله الامويه في بعض الامراء هناك شيء من المظالم فيقول عمر بن عبدالله لا تحمد على ذلك كله الا الله هو الذي هدني هذا قال فانه لو وكلني الى نفسي كنت كغيري وهذا كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هدي وهذا حقيقة من الفقه بالدين ومن علامات التوفير لأن الله عز وجل قد يمن على كثير من عبادي بخير كثير يمن بالعلم والعمل وكذلك إعادة المظالم لكن هنا مفترق طرق قد يدخل الشيطان ويغرس غرسه فيقول للعامل أنت أنت أنت اعدت المظالم وأنت أحسنت في الناس وعدلت في الناس وعلمت وفقهت الناس وأرشبت الناس فينقطع عند هذه المرتبة فعليه أن يتذكر أن الله هو الذي هداه لهذا هو الذي أرشده هو الذي أعانه ولو وكله الله لنفسه لهلك مع الهالكين فهذه المرتبة تورث أيضا توفيقا آخر لأن هنا العبد يشكر الله على توفيقه فيزيده الله من الخير والتوفيق لأنه يثني على الله بما من عليه ويسند الفضل لصاحبه فيورثه هذا أن يرزقه الله عز وجل نعمة أخرى فإن شكر النعم قيد لها وسبب في تحصيل النعم الأخرى ولهذا تلاحظون أنه لا يزال هؤلاء أهل الهدايه في زيادة وخير حتى ان الإنسان يعجب من حال هؤلاء كيف هم في استقامتهم وفي قيامهم بدين الله عز وجل حتى يموت الواحد منهم وإذا نظر الناس في سيرته كأنه معصوم وهو ليس بمعصوم لكن التوفيق من الله عز وجل لأنه دائم الثناء على الله عز وجل يلحظ هذا من نفسه وهذا هذه مرتبة خفية لا يعلمها كثير من الناس حتى من أهل العبادة فإذا عرف أن هذه العبادة الله هو الذي وفق إليها وهو الذي عان إليها اورثه الله عبادة أخرى وزاده من الخير والتوفيق وهذا من أعظم أسباب كسر العجب لأن الإنسان يحصل له بعد العبادة محبة لعمله ويلمس من مما وفقه الله إليه أنه أصبحت له منزلة ومكانة في العلم أو في العمل فإذا ظن أن هذا بسبب اجتهاده اورثه العجب والكذا وإذا تأمل أن هذه منه من الله عليه لو ينظر الإنسان في أقرانه من الذي ميزك عن غيرك من الذي أرشدك إلى ما أنت فيه من الذي وفقك للعبادة من الذي هداك لهذا الأمر من الذي أتى بهؤلاء الطلبة من بلدان بعيدة بعد أن صرف خلق كثير عن العلم أقرب الناس إلى هذه المساجد في الطرقات يجوبون الطرقات في لعب وله ما اهتدى هؤلاء إلى ما اهتدى إليه ذلك الطالب يأتي من أقصى بلاد الأرض والله هذه عبر ومواعد كيف أن أقرب الناس إلى الخير وإلى المسجد يصرف عنه ويأتي رجل من أقصى بلاد الأرض ليشهد هذا الدرس ويحضر العلم وينتفع هل هذا بعقله وذكائه وفطنته وجاهه منا من الله انتن على هذا العبد أن هداه وأشهده وأن وفقه وأعانه وسدده عليه أن يثني على الله ويعلم أن هذه منه من الله وكلنا نعلم من أحوالنا في الماضي وما مر بنا من جهل وغفلة عن كثير من الخير الذي أرشدنا الله إليه كيف اهتدينا لهذا ومن الذي وفقناه هل عقولنا هي يمنه من الله والله إن الإنسان يكون منصرفا انصرافا كليا عن شيء لا يريده ثم إن الله عز وجل يقدر له هذا ويحمل عليه حتى يوفق لهذا الخير ولهذا ذكر كثير من اهل العلم قالوا طلبنا العلم للدنيا فابا الا ان يكون لله وللناس مواعظ وعبر خاصه في الدراسات الحديثه ما نلاحظ نلاحظه مما يذكره الكثير من بعض طلاب العلم ومن بعض العلماء الكبار انه ما كانت تمته في طلب العلم الشرعي ولكنه بحث عن الدراسه في مجالات اخرى فلم يوفق ثم اتى وهو راغب لهذه الدراسه فرزقه الله خيرا كثيرا لا يخطر ببال من الذي ارشدني هذا ومن الذي قدر له هذا ومن الذي حمله على هذا هو الله عز وجل فالله عز وجل له فضل ومنه وانعام وإحسان على العبد لا يخطر ببال والإنسان يعرف هذا للنفس وكيف ان الله من به من عليه بهذا الخير فيثني على الله بهذا الأمر وهو دائم التضرر إلى الله عز وجل أن يرزقه شكر هذه النعمة وأن يرزقه الثبات عليها وأن يزيده من الخير والتوفير ويتضرع إلى الله بما وفق اليه من العمل أن يرزقه القبول يقول الله موفقتني للعلم فارزقني العمل به وفقتني للعبادة فاكتب لي القبول وهكذا يتضرع إلى الله عز وجل بما وفق اليه من العمل أن يزيده وأن يوفقه إلى خير وإلى زيادة من الخير الذي هو فيه قال رحمه الله وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة فإنها كانت لها أربع بنات ففرض لثنتين منهم تحمد الله ثم فرض للثالثه فشكرت فقال إنما كنا نفرض لكم حيث كنت تولين الحمد أهله رمري هؤلاء الثلاث وشين الرابعه او كما قال رضي الله عنه نعم هنا يشير الى قصه لعمر بن عبد العزيز مع امراه انه كان يعطيها وكانت لها اربع بنات فاعطى اثنتين فكانت تحمد الله تقول الحمد لله ثم فرض بالثالثه فشكرته اي شكرت الامير شكرت عمر بن عبد العزيز فقال إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تنين الحمد أهلا وتثنين على الله عز وجل فبر هؤلاء الثلاث واسينا الرابعة الرابعة كف عن إعطائها لأن هذا نتيجة لعدم شكرها لله عز وجل شكرة الأمين وكان هذا بسبب إعطائه للثالثة ولكنه لم يأخذ ما اعطى الثالثة وهذا من فقه، لأن الهبة لا يرجع فيها، ولكنه منع الرابعة، وأمرها، ووجهها إلى خير، وهو أن تطلب من بناتها الثلاث أن يواسين الرابعة، يعطيناها مما أعطاهن الله عز وجل، وهذه من دقائق المسألة، وهذا من توفيق الله، من الذي يتنبه لهذا، هذا من توفيق الله، ومن هداية الله عز جل لعباده، كثير منا الآن يغفل عن هذه الأمور، لكن هؤلاء إذا رأينا أحوالهم، نلمس ما كانوا عليه من التوفيق ولهذا لو وقف الإنسان على مثل هذا الأثر كم هو النفع العظيم له في دينه عندما يقف على مثل هذا الموقف من عمر بن عبد العزيز ولهذا ما رأينا في العلم مثل قراءة كتب السلم والله إن الإنسان يقرأ الأثر او الكلمات اليسيرة من كلامهم ينتفع بها الدار، ويورثه الله علما لا يحصل له بقراءة مجلدات الكلام المتأخرين فانظروا إلى هذا الكلام وإلى هذه الأثار التي يسهل ويسهل كيف أن الإنسان ينتفع بها ويتنبه لمسائل لا تخطر لنا ببال ولو لم نطلع على هذا الكلام ما خطر ببالنا الآن أن نعطي فلاناً ويقول الحمد لله ومرة يقول جزاك الله خيرا أحسنت إلي نقول الحمد لله ولكن من الذي يتنبه لمثل هذه المسائل إلا مثل هؤلاء الذين هم على درجة عظيمة من المراقبه لله عز وجل قال رحمه الله وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر من العبادة بطاعة الله تعالى ونال لهم عن محارم الله ناصح لعباد الله بدعائهم من الله فهو يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون العزة لله وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا ثم قال وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولايه إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر العباد بطاعة الله وناهن لهم عن محارب الله ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله هذا حال الولي هو الذي يجمع القلوب على طاعة الله عز وجل ويوجه العباد إلى الثناء على الله وإلى حمد الله وإلى طاعة الله وإلى الاعتصام بأمر الله والى الثناء على الله لا على الثناء على نفسه هذا الذي وفقه الله وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم وان لا يكون من قطاع الطريق الذين يقطعون الخلق عن خالقه يطلبوا صرف وجوه العباد اليه وان يكون تضرعهم اليه وان يصرفهم عن ذكر الله الى ذكره وعن ثناء الله الى ثناء الثناء عليه وعن تعظيم الله الى تعظيمه فهؤلاء منازعون الله عز وجل في حقه بل إن حقه أو أن منزلته هي العبودية والعبودية هي الذل والخضوع فيأبى الله عز وجل أن يكون العبد في درجة عالية من العبادة وهو متكبر يحب أن يصرف وجوه الناس إليه وإنما أعلى مراتب العبودية أن يكون ذليلاً لله عز وجل وتذللاً لله خاضعا لله ومتواضعا للمسلمين هذه هذا هو عزه لانه عبد مربوط فعزه في كمال العبوديه وكمال العبوديه بكمال الذل والخضوع واما الكبر والعظمة والعز فانما هو مقام الربوبيه الله عز وجل هو العزيز والعظيم هو, العظيم هو, العظيم هو العلي هو المستحق للثناء والمدح هو المحمود على كل حال هو الذي يستحق الثناء على كل حال أما المخلوق فإنه لا يستحق هذا وإنما يمدح ويذم، وهو يحب أن لا يرفع فوق قدره بل يحب أن لا يثنى عليه في وجهه وأمامه وإنما يدعى له فإذا أحب العبد أخاف عليه أن يدعو له بالتوفيق لا أن يقطع ظهره بالثناء والمدن والأخوة في الله لا تقوم على الثناء والتمادع وإنما تقوم على صدق النفع وهو أن يكون العبد معينا لأخيه على الطاعة لا يجوز للانسان أن يفتن غيره في دين الله عز وجل وأن يثني عليه حتى يقطعه عن الأخلاص وأن يثني عليه حتى يصرف وجهه عن الله عز وجل إلى أن يراقبه بل عليه أن يتغافل عن عبادته إذا رأيته في عباده تغافل عن هذا الأمر لا تذكره ولا تلتفت إليه وكأنك لم ترى شيئا كما أنه مأمور أن يتغافل عن أخطائه وهذه منزلة عظيمة وهي دليل على صدق الأخوة أن تتغافل عن الاساءه لا تكون منقباً عن أخطاء أخيك وأن تكون متغافلا عن فضله وعبادته وبعكس هذا من إذا رأى العباده والخير بالغ في المدح و حتى قطع ظهر اخيه و اذا راى مخالفه شنع عليه فهذا على خلاف ما عليه اهل المروءه وصدق صدق الاخوه ان يتغافلوا عن الثناء و وعما و يحسن فيها الرجل ويدعو له بالخير و التوفيق ما راوا منه تقصيرا تغافلوا عن التقصير و اذا راوا شيئا يستوجب النصيحه ناصحوه في ودعوا له بالتوفيق. فمن كان بهذه الحال فهذا الذي يحرص على اخوته ليس الذي يقابلك بالثناء والمدح. وإذا ما أخطأت أو سعك دما العاقل يختار من إخوانه ومن أصدقائه من هو بهذه الصفات فإذا وجدته فاحرص عليه هذا هو الأخ الذي ينفع ينفعك في دينك ودنيان أما الذي يثني فهذا قد يكون والله أشد عليك من اعدائك والله إن العاقل تمر به أحوال أنه لو خير بين أن يكون له أعداء أو محبين اختار الأعداء لأن الأعداء يربهون الانسان على خطأه ولا يمكن ليوم من الأيام أن يفتن بهم في دينه بأن يصرف لهم العمل وأما المحبون فيصرف لهم العمل ويتزين لهم ويطلب ثنائهم ومدحه وضرر هؤلاء أشد عليه من ضرر الاعداء نعم قال رحمه الله فلم يحبون لله غاية مقاصده من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا وإنما يرجو ثواب عمله من الله كما قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثمما يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد, عبد, الله, فقولوا عبد الله ورسوله وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الادب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء محمد بل قل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني بالله مدى بل ما شاء الله وحده ثم ذكر أن المحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله وأن يطيعوه غايتهم هو أن يحب الخلق خالقه وأن يثني الخلق على خالقه لا أن يصرف الناس إليه، ولهذا ذكر أن من خالف هذا أنه يزاحم الله، أنه يريد أن يكون الثناء له، يريد أن يكون التمجيد له، والمؤمن الصادق يريد أن يكون التمجيد لله والثناء على الله والحمد لله، فهذه مزاحمة لو تنبه العاقل لهذه بهذا التوجيه الذي نبه إليه الامام ابن رجب هنا وهو أن الذي يحب الثناء هو مزاحم لله والذي يحب الحمد هو مزاحم لله والذي يحب التمهيد هو مزاحم لله انزجر كثير من الناس عن هذا الأمر وهذا كما قال الله عز وجل ما كان بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله هذا له تنبيه إلى أن الله عز وجل ما كان ليؤتي الله عز وجل عبداً الكتابة والحكمة والنبوة ثم يصرف الناس عن خالقهم ويقول كونوا عبادا لي من دون الله لا يكون هذا وإنما يكون هذا في اهل الجهل الذين لم يرزقهم الله العلم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أطرائه وعن رفعه فوق منزلته وهذا فيه رد على اولئك الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم هي قصائد ومدع للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه حتى بلغوا درجه الشرك الاكبر هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا دليل محبه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقول عبد الله ورسوله كذلك كان السلام عندما يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما كانوا يغلوون فيه غلو المتاخرين حبيبي وخليلي ويدعون هذه الدعاوى العريضه وهم من ابعد الناس عن صدق المحبه وصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فكبار الصحابه ما كان كثير منهم يقول حبيبي وخليلي وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم واما في المتاخرين فكثرت هذه الدعاوى في الناس لكن هذه المحبة له دليل وبرهان وهو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الرجل لما قال له ما شاء الله وما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام قال بل قلوا ما شاء الله ثم شاء محمد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بينه وبين الله في المسيح ما أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئه كما قال تعالى وما ان يشاء الله. لكن كره أن تضاف المشيئه هنا في مقام الثناء على الله عز وجل ان يكون الثناء على الله وأن المشئه البالغه النافذه هي بمشيئه الله وأما مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم فهي متابعه لمشيئه الله عز وجل لو لم يشئ الله الشيء ما ما وقع وما حصل وقال لمن قال ما شاء الله وسيتقن اجعلتني لله ندلا بل ما شاء الله وحده هذا فيه تنبيه الى صرف القلوب الى الله عز وجل وعدم صرفها الى المخلوقين نسال الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله إليكم وبركاته فيكم ونود أن ننبه الإخوة إلى أنه سيكون في هذه الليلة لقاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع فضيلة الشيخ الشيخ إبراهيم في لقاء مفتوح. يقول السائل كيف يوثق بينما ورد في قصة عمر بن عبد العزيز مع المرأة ومنع الرابعة ليأنها شفرت وبين حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم هذا لا يتعارض ولكن هنا عمر بن عبد العزيز نبه إلى أنها انتقلت من حال إلى حال فهي عندما أعطى الأولى والثانية كانت تحمد الله فلما زاد في الاعطاء كأنها حصل لها تعظيم له فشكرتها فهذا الذي كرهه الحمر وإلا لو قالت جزاك الله خير الابتداء ما أنكر عليه هذا فهذا كأنها يعني في بداية الأمر تثني على الله فلما زاد العطاء كأنها حصل لها تعظيم له فوق ما كانت تثني به على الله عز وجل فمن هنا أنكر عليها ينبغي التنبؤ لهذه المسألة وإلا فكل الإنسان يقول جزاك الله خيرا أشكرك على هذا فهذا لا يعارض ما دلت عليه النصوص وما جاء في الحديث ولكن ينبغي أيضا أن يوجه الناس الى ما هو أفضل وهو أن يشكروا الله عز وجل حتى لو شكر الإنسان يقول أشكر الله لأن الله هو المنعم المتفضل متفضل وهو الذي سخر العباد يوجد الآن في بعض البلدان تلقيب مفتي البلد بامير الشريعة فهل هذا اللقب فيه محلول أمير الشريعة هذا غير معروف عند السلف ولكن كان المعروف أمير المؤمنين فالإمارة على المؤمنين وليست على الشريعة ليس هو أمير على الشريعة وإذا كان مقصود بالامير هنا أنه مأمور من الشريعة أو أنه خاضع للشريعه هذا صحيح لكنه قد يتبادر للذهن معنى آخر فالأول أن يقال أمير المؤمنين فهذا هو الصحيح أو الأمير على الناس أو الرئيس نعم شيخ الإسلام هل هو مثله شيخ الإسلام هذا مما عرف في عصور مضت بعد عصور السلف وتناقله الناس وذكر هذا اللقب بعض الأئمة الكبار ووجد في كتبه ونحن لا نتفضل على السلف وعلى الأئمة الكبار الذين كانوا يطلقون هذه الألقاب وإن كانت هذه الألقاب ليست معروفة في عهد السلف ولكن وجدت في كلام بعض المتأخرين وقد اشتهر بعض العلماء كابن تيمية بهذا اللقب فإذا قيل شيخ الاسلام صرف إلى ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية كان يطلق هذا اللقب على بعض أهل العلم من من قبله، هو يدل على أن هذا موجود في الناس ولا بأس بإطراقه وشيخ الإسلام ليس فيه محذور شرعي لأن المقصود بشيخ الإسلام هو الشيخ الذي كان له نفع للمسلمين وفي الإسلام وهو شيخ من شيوخ الإسلام فهذا لا نفع فيه، ولا يعني هذا أنه انفرد بهذه المنزلة ولكن كلما علت مرتبة الرجل في الدين فهو قال هذا شيخ الإسلام، هذا إمام الدين كما يقولون إمام الدين شيخ الإسلام لأن له نفع وأثر في الناس بنفع الناس في العلم يقول كيف يحذر الآن من القصاص وقد وضع لهم القبول في الأرض وتعلق أكثر الناس بهم فان هذا دليل على صدقهم وكيف يتعامل مع اشرطتهم التي فيها خير اولا هؤلاء القصاص انبغي ان نفتر به وانا احذر من كلمه قال السائل يقال وضع لهم القبول بالارض من الذي يقطع بهذا كثره الاتباع لا يعني القبول في الأرض وانما القبول في الارض هي منسبه دل عليه النص وان العبد اذا اطاع الله يكتب له القبول فهذه شهاده لهؤلاء بانه كتب لهم القبول في الارض هذا خطير فلا يفتر الانسان بكثره الاتباع انه وضع له القبول بكثره الاتباع انما القبول هو بان يوفق الانسان بان اذا وجهه للخير انتفع الناس بتوجيهه فاذا ما صدر منه الشيء رجع الناس الى كلامه وأصبح له قبول ونفع للناس في دينه في حين ان بعض الناس يامر فلا يطاع فلم يجعل لهم من القبول ما جعل لفلان فهذا دليل القبول في الارض وهو ان يكون الانسان سببا لنفع الناس في دينهم يقبلوا منه وله نفع في الناس والقبول قد يكون في حياه الرجل ليس كالقبول به عند بعد موته مثل ابن تيمية مات وهو في السجن لكن جعل الله له القبول بعد موته في كتبه وانتفاع الناس بيعمل حتى إن الإنسان اليوم إذا أراد أن يزدريها الناس وأن يذمه الناس يتعرض لابن تيمية فأصبح الرجل علم على السنة فهذا دليل على توفيق الله عز وجل وأنا أحسن أن هذا من توفيق الله للعبد أن لا يجعل له هذا القبول في حياته حتى لا يفتن لأن هذا القبول أمر عظيم وهؤلاء إن شاء الله في مأمن أن الله وفقهم لخير كثير ولا يخشى عليهم لكن هذا أيضا من توفيق الله أنهم لم يسمعوا هذا بأدانه ولم يروا هذا الثناء ولم يروا هذا القبول الذي انتشر في الأرض بسببهم في حياته لكنه سيبلغهم إن شاء الله الأجر يوم القيامة والاستفادة من أشربتهم التي فيها خير أنا لا أنصح بسماع كتب غير أهل العلماء لسماع أشربت غير العلماء ودعوى أن هؤلاء لهم مواعظ حسنة هذا غير صحيح الموعظه لا تكون إلا من عالم ولا ينبغي لطلاب العلم أن يشككوا في هذا الأمر ولا ينبغي أن يزهد في كلام العلماء بأن ليس فيه مواعظ والله إن أعظم المواعظ في العلم وفي العقيدة الصحيحة وفي الفتاوى الصحيحه التي عليها العلماء واما ما يستميل به هؤلاء قلوب الناس من الاصوات المطربه التي يسمونها مواعظ هذه ليست مواعظ فلا يعظ الناس الا عالم لان الموعظه مؤثره في الناس قد يغرس في الناس القنوط بدعوى الموعظه وقد يعطى الناس الرجاء الكاذب بدعوى الموعظه والفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله فينبغي لنا ان نكون على يقين ان الوعظ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والفقه والدعوه والخير كله موجود في العلماء في اهل السنه ولهذا قال الشيخ الاسلام بن تيميه واهل السنه لا يحتاجون الى غيره وغيرهم يحتاجون اليه فينبغي ان نقنع ان علماءنا يكفوننا في مواعظهم وفي كلامهم والله ان الرجل من اليوم يسمع احد العلماء يتكلم بكلمه نرددها في كل يوم لكن إذا سمعناهم فلان أصبح لها وقعا في نفوسنا لما كتب الله عز وجل هؤلاء من القبول فيهم صدق تسمع مثل هؤلاء العلماء يقول اتق الله والله تجد لهذه الكلمه وقع في نفسك عندما يقولها هذا العالم الصادق لأنه يقولها عن صدق فما أكثر من يردد هذه الكلمة أنت تسمع هذه الكلمة وأحياناً تؤثر فيك وأحياناً لا تؤثر رماً لصدق قائله ولا يعني الآن التأثر بالأصوات المطربة بعض الناس أصوات جميلة إذا تكلم خشع الناس وبكوا عندما يقرأ ويظنون أن هذا من التوفيق ومن العلم ومن الفقه ثم إذا خرجوا رجعوا إلى ما كانوا عليه. ليست العبرة بهذا العبرة بما يكون في القلب لا بما يطرب الاذان من الأصوات ولا ما يؤثر فيها من التشنج وإظهار الغيرة على الدين فالعاقل لا يخادع نفسه تأمل ما الذي تنتفع به من فلان هل هناك علم ومؤثر في قلبك أم أن هناك عاطفة وهناك اصوات مطربه يطرب لها الإنسان ويحب سماعه هذا حتى المطربين الآن يطربون الناس والناس يقبلون عليهم ولا يود من يتلذذ بأصواتهم أن يقوم من مجالسهم لكن ليس المقصود هو إطراب وليست المقصود هي نزوات إنما مقصود فقه وعلم ونفع تسمع الموعدة وتنتفع بها تسمع الكلمة وتنتفع بها في دينه يقول سالذا سمي القاضي أو قيد بوصف أو مكان كقول قاضي قضاة المكان الفلاني وهل في هذا محنور؟ ما يقال قاضي القضاء في المكان الفلاني لأن حتى القضاء في ذلك المكان الله عز وجل هو الذي يقضي فيه فلا يصلح ان يقال قاضي قضى في بلدي كذا لانه القضاء في ذلك البلد وفي غيره الله عز وجل هو الذي يقضي في بما شاء ذكر المصنف اثرين عن جبرائيل فما صحه هذين الاثرين خصوصا انه يترتب عليه الايمان بأن جبرائيل مكلف بقضاء الحوائج الملائكه هم ينفذون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يعني أن ما جاء في أن الله عز وجل أمر جبرائيل بأن يقضي حاجة فلان أنه مستقل أن جبريل عليه السلام مستقل بفعله وأنه ينفع ويضر بنفسه وإنما هو رسول وهو مأمور من ربه فالله عز وجل هو الذي يأمر هؤلاء والملائكة ياتمرون بأمر الله عز وجل فهم مأمرون من الله عز وجل كما أن ملك الموت يجوز الزنسان ان يدعو ملك الموت ويقول يا ملك الموت أجل أجلي وإنما الزنسان يتوجه الى الله عز وجل بان يبارك له في عمره وكذلك الدعاء بطول العمر في طاعة الله يكن لله الذي هو يأمر ملك الموت وملك الموت مأمور مربوض من الله عز وجل هذا سائل عبر الإنترنت من ليبيا يقول يكثر يكثر في كلام ابن رجب وابن كثير والذهبي بعض ما ينكر عليهم خاصة في كتب التراجم التي صنفوها تعظيم الصالحين وذكر زيارة الناس لقبورهم دون نكير وفي المقابل لهم كلام طيب في عقيده التوحيد وكيف نتأول كلامهم ذلك. ينبغي أن يفرق بين طريقة العلماء في التأليف وفي التراجم وبين طريقتهم في تقرير العلم فبعض العلماء في كتب التراجم ينقل ما وقف عليه مثل ما يحصل من الذهبي وهذا يحصل منهم كثير أنه ينقل ما وقف عليه فقد هذا النقل ما ينكره على الإمام الناقل. وهذا في الحقيقة انما هو ناقل. كثير من العلماء قديما كانوا يرون الرواية ان العالم إذا روى فانه برئت لمته بذكر الرواية وبذكر من روى عنه وإن كان لا شك أن لأهلي، لبعض أهل العلم تجنب لمثل هذه الأخبار التي تنقل من بعضهم لكن هذا ليس مما يطعن به على هؤلاء العلماء خصوصا أن هؤلاء أئمة كبار فمن الذي يجرع على مثل ابن رجب أو بن كثير أو الذهبي والله لا يجرع على هؤلاء إلا ناقص العقل تعرض لهؤلاء الأئمة الكبار العلماء ولكن هذا لا يعني أنه إذا وجد شيء استدل به أهل البدع قالوا لانه موجود في كتابه بالرجل موجود في كتابه كثير، أنه يكون حجة وقال أن هذا وجد على سبيل النقل والرواية وليس كلام فلان حجة أما في مقام ذكر هؤلاء أن يتنقص العلماء وأن يطعنوا فيهم كما يفعل بعض أهل الجهل الذين تجروا على, كلا على أهل العلم والطعم فيهم بهذا فهذه ليست من طريقة العلماء وانتم لا ترون عالما راسخ القدم في العلم يتنقص هؤلاء وانما يعرفون لهم قدرهم ومنزلهم واذا ما جاء الخطا ينبه عليه اذا ما قرئ الكتاب وجاءت مثل هذه المساله ينبه عليها ان هذا ليس بحجه وان كون هذا وجد في كتاب الذهبي او بكثير انه ليس بحجه على الناس وانما الحجه في الادله من الكتاب والسنه هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله